لما أنشناهن إذ إن شما فجعلناهن أبكارا عربا أترادا لأصحاب اليمين. وثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال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 وكانوا يصرعون على الحِلَاثِ العظيم، وكانوا يقولون أَإِذا متنا وكنّا تراباً وعظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَأَبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ فمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم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 لا أن نبدل أمثالكم ونأشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أألم تزرعونه أم نحن الزارعون؟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 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ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 فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنبعون أزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذ تظرون ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لئلكم غير مدينين ترجعونها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 فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم نسيم السحر نسيم السحر نسيم السحر مقتطفات من أجمل التلاوات ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر الشيخ ياسر بن راشد الدوسري أما المصلين في ليلة من أجمل ليالي رمضان